أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 115. كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس 119. إلا امرأته قدرناها من الغابرين 110. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 أَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ مع الله قليلا ما تذكرون قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ظلمات يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا الله. ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَأِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 مدعى إذا واللوم دبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهم مسلمون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 صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بالحسنة فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ قَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالثين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 ولمَّما توجهتِ القائِمَةَ مَدِينَ قَالَ عَسَى رَبِّ أَيِّ يَهْبِي لِسَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودانَ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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى أَجَلَهُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نارا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْتَأْنِسُونَ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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَمُدَ بِرَوْ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَقْفِ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْلُكِ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءٌ مِنْ غَيْرِ سُو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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله مع يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عَضُدَكَ بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون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 وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فدعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري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 المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِدَّةٍ قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلٍ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ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 ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما انم فاتحه لتنوء تنؤ بالعصبة او للقوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا ويك لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك لا في والعاقبة للمتقين.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 ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله وَهُوَ وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَقَرِيبٌ إِلَيْكَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 إنكم لتاتون تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، أإنكم لا الرجال وتقطعون وتأتون في ناديكم المنكر.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 لننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أَهْلِ هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ قَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٱئْتِلُ مَا أُوحِيَ إليك مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وذكر الله العظيم. يو <تصفيق> بشتي ختمي القرآن بروزغوين بددي ما مستايك القرآن خير شيخ سعد الغامدي